بوك تو ساموزتا سامدي ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء من كانست آرابيس أبلبا هل سرطة سمح لك أن تقود سيارة هل سرط يسمح لك أن تخود سيارة الكه وس هل سرطة يسمح لك أن تشراب الخمر هل سرط يسمح لك أن تشرب الخمر؟ საზღვარგარეთ მარტო გამგზავრების უფლება უკვე هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج ნებართვა يسمح يجوز يسمح أن يجوز شيء ذلباك موتوا هل يسمح لنا ان ندخن هنا هل يسمح لنا أن ندخن هنا شيء ذلباك هل يسمح بالتدخين هنا هل يسمح لنا بالتدخين هنا كر تبارت كغة ش هل يجوز السداد ببطاق الاعتمان هل يجوز السداد ببطاقت الااعتمان شت كغة شيا هل يجوز صدداد بالشك هل يجوز السداد بالش؟ مخلوت نغدي فوليت gadahta as هل يجوز الدفع كاش فقط هل يجوز الدفع كاش فقط شييتلبا ايرتي دافريكو لي مجرد أن اتصل <تصفيق> بتليفون اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون شيتلبا راغاص ويكيت خو اتسمح لي مجرد سؤال اتسمح لي مجرد سؤال شيتلبا راغاص فتكوا اتسمح, مجرد, أتسمح مجرد ان اقول شيئا اتسمح مجرد ان اقول شيئا ماس باركشي زيليس لا يسمح له أن ينام في المنتظ لا يسمح له أن ناام في المنتظة كان لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السيارة. ما سادغورزه جيلس اوفله لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له ان ينام في محطه القطار شيذلبا دافسغت اتسمح ان نجلس, أتسمح أن نجلس؟ ش ل من م أسمح بقائمة الطعام أسمح بقائمة الطام ش ل لتلق ك هل يجوز أن ندفع منفصلين هل يجووز الاتفع منفصلين؟